أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشقوا قول لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملت عملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إليه وإن جاهداك على أن تشرك ليس لك به يطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العليم